يوم تجث كل أمة في دياجير الملمة للسؤال عن المهمة هل أجبتم رسولا يوم تجثو كل امه تجثو كل ام في دياجر الملم في دياجر الملم للسؤال عن المهم السؤال عن المهم هل اجبتم رسول يوم يت الناس وفدا يت الناس هل ظننتم فيها خلدان هل ظننتم فيها ظل وبقى أن لا يزور يومها ماذا نقول يوم لا ينفع عمال أو خليل أو عيال كلهم شر وبال إلا من نال الخبول يوم يغشى الناس نار وادخان ودمار وامتهان واحتقار فتطير له العقول يوم الخزام يوم يوم مرايتنا تنادي مرايتنا حي على الجهاد حي على يوم صاحبها المنادي صاحبها المنادي اين اينها العقول يوم نسال عن كرامه نسال عن كرامه عن ضعيف عن يتامى فقومنا نخذ الحمام نخذ الحمام فالشهيد له قبول يا شهيدا قد انا را دربنا نورا ونارا الذل جاء قد غار يقتفي اهل الرسول جنان الخلد تسهى فهي للشعداء مقوى لذة أجر وقربى يوم أقدام تسول يا شهيدا قد أنارى دربنا نورا ونارى للأعادي قد أغارى يقتفي نهجا